فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو للساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغناه فأنت له تصدا وما عليك ألا يزكى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 بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاءَ سَرَه كَلَّا لَمَّا مَا يَقُضِ مَا أَمَرَ فَالْيَنْبُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَّنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ سَقَقْنَا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحباته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن كتم مستبشراً ووجوه يومئذ عليها ودر ترهقها قدر أولئك هم الكفرة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم.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 وإذا الموؤودة سئلت بأي ذاب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة غزلفت علمت نفس ما أحضرت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 ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرديم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فدرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم وعيل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وَإِذَا وإذا تالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مركبون ويل يومئذ للمكذبين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 كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الآرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيك مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا يَكُونُ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا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 شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كارح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا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 ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعَلَ أتاك حديث الجنود إرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجيم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 فالأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى نخفى ونيسرك لليسر فذكر إن فعلت بكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تثقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجور يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها صرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 أي وعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تركي كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صَبَّ عليهم ربك ثو طاعب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا ما بتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما بتله عَلَيْهِ عليه رزقه فيقول ربي أهاناً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 فَلَقُوتُ حَمَلِ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ فَذِكْرُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ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 فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها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 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 كلا لا الا من تنتهي لناسف عن دناصيه ناصيه كالبه خاطئه فليدع نادي سندع الزبانيه كلا لا تطع و اسجد و قترب بسم الله الرحمن الرحيم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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ شَرٍّ يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَاءٌ فَالْمُودِيَاتِ قَدْحَاءٌ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 لا ترون الجحيم، ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعص، إن الإنسان لفي خس.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 بسم الله الرحمن الرحيم لئلا في كرش لئلا فيهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم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 تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تلهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد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 جر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس